ونحن صغار كنا نتمنى أن نسهر للفجر فلما كبرنا أصبحنا نتمنى أن ننام من شدة الهم نحن صغار كنا نتمنى أن نكبر فلما كبرنا ندمنا ما أعظم وأجمل الطفولة أذكر مرة أني كنت جالساً آكل طعام الغداء فسمعت صوت الطائرة فخرجت من منزلي سريعاً وتركت طعام الغداء وأنا أركض خلف الطائرة وأنادي بصوت عالي طيارة طيارة فلما كبرنا أصبحنا نركب الطائرة لكننا لا نشعر بنفس اللذة التي كانت موجودة في صدورنا ونحن نركض خلفها لهذا ما أعظم الطفولة كانت قلوبنا بيضاء لا تحمل غلا ولا حقدا ولا كرها ولم نفكر يوما واحدا بأرزاقنا بل كنا نتخاصم ويجتم بعضنا بعض ثم نجتمع على كرة القدم وتتصافى القلوب لم نفكر يوما واحدا بالقتل أو المكر يا ليتنا ما كبرنا كان لي صاحب اسمه حسام وهي قصة واقعية وقعت معي أنا كان لي صاحب اسمه حسام وقعت بيني وبينه خصومة فقلت له وكنت أنذاك في الصف الرابع طفلاً قلت له انتظرني بالخارج لو كنت رجلا عراك أطفال فجاء حسام بعد المدرسة وأنا كنت أتمنى أن لا يأتي تعلم لماذا حتى لا تسألني أمي عن الكدمات التي ستكون في وجهي وأصبح بيني وبينه عراك طفولي عراك طفولي لكمت حسام على وجهه ولكمني على وجهه انتهى هذا أو هذه المشاجرة بأن قام الأطفال بأن يبعدو يبعدوني عني ويبعده عني يبعدوني عنه ويبعده عني رجع حسام إلى البيت ورجعت أنا لم يظهر أي أثر للكدمات على وجهه وهو كذلك مر شهران على الحادثة أعيد مر شهران على هذه الحادثة وفجأة ونحن في طابور الصباح قال مدير المدرسة نتقدم بالعزاء الخالص لأسرة الطالب حسام إذ توفاه الله بسبب تعرضه للدهس. قلبي سقط قلبي هنا سقط مات حسام نعم مات حسام أصبحت عيني تنظر من أول الطبور لآخره أريد أن أرى صديقي حسام قلت لمن ورائي من حسام قال لي حسام الذي ضربته الذي ضربته. هنا كدت أن أموت كانت صلاة الجنازة على حسام بعد صلاة الظهر ذهبت للجنازة بعدما أخذت إذنا من مدير المدرسة كان وجه حسام مكشوف في الجنازة جلست بجواره وهو مكفا أتفقد وجهه وأبكي رفعت الجنازة صلى الإمام على الجنازة ذهبنا للمقبرة وقفت عند قبر حسام كان الشيخ يلقي محاضر يقول من كان يحب حسام فليحث علي عليه التراب كنت طفلا قلت في نفسي أحب حسام لكن لن أحث عليه التراب دفن حسام ذهب القوم وتركوه وبقي أبوه وأخوه ذهبت للمنزل ولم أنم ولم أستطع أن أنم كنت أتساءل ماذا يفعل حسام في قبره الآن ماذا فعل الله به جاء الصباح أخذت الحقيبة المدرسية وأخذت طعامي لكي أتوجه للمدرسة لكني ذهبت للمقبرة حتى أخبر حسام بسر عظيم وصلت المقبرة فرأيت أم حسام اسمع هذه قصة وقعت معي فرأيت أم حسام تقف عند قبر حسام تمسك القرآن تقرأ عليه فذهبت عند قبر بعيد وقفت عنده كأني أعرف هذا القبر لكن حتى لا تراني أم حسام فأصبحت أراقب أم حسام حتى تذهب بقيت للظهيرة وهي تارة تقرأ القرآن وتارة تقوم بمسح القبر وتارة تسكب الماء وتارة تبكي وتارة أراها تضم الشاهد أم حسام لا تعلم أن أراقبها فجلست بعيدا ذهبت أم حسام حمدت الله وذهبت لقبري حسام وقفت عند رأس القبر قلت حسام أعلم أنك تسمعني كنت طفلا ويا ليتني بقيت طفلا قلت حسام أعلم أنك تسمعني وأعلم أنك في الجنة عندي طلب هل تعلم ما هو الطلب؟ قلت حسام أرجوك لا تخبر الله أني ضربتك لأنني كنت أخشى ربي أن يعلم أني ضربت حسام فأصبحت أبكي وأقبل شاهد القبر وأقول أرجوك يا حسام لا تخبر الله أني ضربتك ولا تخبره بما حصل بيني وبينك رجعت من المقبرة وأنا أبكي وكبرت ويا ليتني لم أكبر. ما زلت أذكر حسام ما أجمل نقاء صدور الأطفال إذ حينما تشعر أني أنه ظلمك يقف ويجد أمامك حتى تعفو عنه فلما كبر سننا ضاق صدرنا ونحن أطفال كانت صدورنا تتسع للعالم كله فلما كبرنا ضاقت عقولنا عن العالم كله. لم نعرف القتل ولا السرقة ولا الاغتصاب ولا الجرائم. كنا نعرف وقت برامج الأطفال حتى نستمتع بها. ما أجمل الطفولة وقلب الطفل. كان هم الواحد الواحد كان هم الواحد فينا كرة قدم. يلعب بها حتى يمل ونغسلها بعد كل لعبة. والآن أصبح همنا ليس الكرة بل الكرة الأرضية. كان أحب الأوقات لدينا فترة الأطفال نشاهد الرسوم المتحركة تعلمنا تعلمنا قبل أن تسلينا ننتقل بين المناهل وافتح يا سمسم وأبل الحروف واليوم يقبل الاعلام إلا أن يأخذ من أبنائنا حلاوة طفولتهم ما الذي تغير في العالم الأطفال لم يتغيروا هم بصدورهم هم أنفسهم ولكن نحن الآباء من تغيرنا لم نسمع قط في طفولتنا عن الجنس الثالث. ولا عن الرذائل لأننا ربما كنا نظن أن هذه الأمور تحدث في عالم الوحوش لا في عالم الإنس فعلا أقولها ليتنا ما كبرنا الآن حينما كبرت علمت لماذا الأطفال يدخلون الجنة ولا يحاسبون لأن قلوبهم بيضاء نقية لا تجد فيها كرها ولا حقدا ولا غلا لكن حينما خلعنا لباس الطفولة رأينا العالم على حقيقته يأكل بعضنا بعضا وينهش بعضنا بعضا لا مجال للتسامح ولا العفو ولا الانتقام رحمك الله يا حسام ليتنا لم نكبر قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح